Thank you. طب فين إن انت ما تتعودش بحد واللي انا حسيته معاك كان حب بجد وقابلت كتير وعرفت ناس بعديك بعملهم وقهر وكلام مالقيت بعد فين إن انت ما تتعودش بحد واللي انا حسيته معاك كان حب بجد وقابلت كتير ناس بعديك بعملهم اخر وكلام عالقات بعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لأ كانت ما زلت وكفايا بعد ما كفايا فرقت معايا ما نسيتش حاولت بعترف ان انت حبيبي كنت حبيبي لا ادانت مازلت وكفايا بعدنا كفايا فرقت معايا منسيتش حاولت مين قفت قال ان النسيان بالوقت سيبك من امت ويا مويا ما, ما اشتق وان كنت بخبي في قلبي عذابي عليك ما بعتش خلاص اعترف لنوع بعترف اني انت حبيبي مش كنت حبيبي لا انت ما زلت وكل يا بعدك فرقت معايا ما نسيتش حاولت بعترف ان انت حبيبي مش كنت حبيبي لا انت حبيبي مش كل حبيبي